بوك تو تهدس ثلاثة وثلاثون ثلاثة وثلاثون ريلوی ستيشن ور في محطة القطار في محطة القطار برلین ساتھی پرچ ترین قدیا ہے متى يسافر القطار التالي الى برلين متى يسافر القطار التالي الى برلين باريس साठी पुढची ट्रेन कधी आहे متى يسافر القطار التالي الى باريس متى يسافر القطار التالي الى باريس لندن साठी पुढची ट्रेन कधी आहे متى يسافر القطار التالي الى لندن متى يسافر القطار التالي الى لندن وارسو साठी पुढची ट्रेन कधी निघणार في اي ساعه يسافر القطار الى وارسو في اي ساعه يسافر القطار الى وارسو ستوكهوم साठी पुढची ट्रेन कधी निघणार في اي ساعه يسافر القطار الى ستوكهولم في اي ساعه يسافر القطار الى ستوكهولم بودابست ساتي بورشي ترين कधी निघणार في اي ساعه يسافر القطار الى بودابست في اي ساعه يسافر القطار الى بودابست मला মাদ्रीड से एक तिकीट पाहिजे من فضلك تذكره سفر الى مدريد من فضلك تذكره سفر الى مدريد मला प्राग से एक टिकट पाहिजे من فضلك تذكره سفر الى براغ من فضلك تذكره سفر الى براغ मला बर्न से एक टिकट पाहिजे من فضلك تذكره سفر الى برن من فضلك تذكره سفر الى برن ترين فيينا لا كدي بوتستي متى يصل القطار الى فيينا متى يوصل القطار الى فيينا ترين موسكو لا كدي بوتستي متى يصل القطار الى موسكو متى يصل القطار الى موسكو train amsterdam la kadhi pohchte mata yasil alqitar ila amsterdam mata yasil alqitar ila amsterdam mala train badalnyachi garaj ahe ka hal yanbaghi alay an ubaddil alqitar fi alsafar hal yajib alay an ubaddil alqitar fi alsafar ट्रेन कोणत्या प्लॅटफॉर्म हून सुटते स्लीपर कोच आहे का मला ब्रुसेल्स साठी एकमार्गी तिकीट पाहिजे من فضلك تذكرة ذهاب فقط الى بروكسل من فضلك تذكرة ذهاب فقط الى بروكسل मला कोपेनहेगन से एक परतीचे टिकट पाहिजे من فضلك تذكرة ذهاب وعودة الى كوبنهاجن من فضلك تذكرة ذهاب وعودة الى كوبنهاجن स्लीपर स्लीपरमध्ये एका बर्थ साठी किती पैसे लागतात बी कम फी सरीर फि अरबत इन बीकम एल फी अरबत अरबथ नौम